صلي وسلم صلوات صلوات صلوات طهن نور صلوات رب العالمين صلي وسلم عليه صلوات رب العالمين اهم نقل بالسماء نور بالسماء انها تخدمنا انها والغيب الله علما الله علما طلعت الاه فوقو رحمه فوقو رحمه سيد الكون للامل صان للمحبان اوصفك لا اللهم صل وسلم عليه اللهم ربي عليه هذا عن الكرار محلا ولا يتا محلا ولا تيلا تستروح ضربه رايته ضربه رايته ومن والا يوصل غايته يوصل غايته وكل من به يلقى هدايته يلقى هدايته فارس الدين قره العين والبراهين مثل زيوان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 عنوان المحب وطاف القلوب اعذب من عذاب اعذب من عذاب وبه العجب والله من عجب والله من عذاب ملك الاحساس غير ما نحب غير عن حاب هامة الروح والشذا يفوح كل ما يلوح يا Allahusallam alehi wal wa ridhi